قد يقال كما بنى عليه السيد الأستاذ دام الله ونقله عن السيد الحكيم قدس سره في مجلس الدارس. هذه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت وهو القول بأصالة القدرة أي أن هناك أصلا عقلائيا يسمى بأصالة القدرة فإذا شك الإنسان في أنه قادر على أداء الواجب كدفن الميت مثلاً فيمكنه إثبات الموضوع في القدره القدرة وهذا الاصل رافع لموضوع البراءة العقلية كما أنه مقيد لبي لأدلة البراءة الشرعية وليس ما أفيد ببعيد لمن راجع المرتكزات العقلائية الجهة الثالثة يعني هم يقولون بأنه إذا كلف بدفن الميت وشك في أنه قادر على الدفن أو ليس بقادر هل يجري البراءة عن وجوب التكليف يقولون هناك أفضل عقلاء بنى عليه العقلاء وهو أنه أنت قادر يعني إذا شك الإنسان في كونه قادرا على شيء فالاصل أنه قادر ما لم يحرز العاجز فالعقلاء يقولون أنت لست معذورا في هذا الشك أنت قادر ما لم تتيقن بالعاجز لذلك بناء على هذا الأصل العقلائي بعد لا تجر البراءه لا البراءه العقليه ولا البراءة النقليه لما لان الشك في التكليف هنا ناشئ عن الشك في الموضوع وهو القدره, القدرة من شروط التكليف بعد فالشك في التكليف ناشئ عن الشك في القدره على نحو الشبهه الموضوعيه فاذا احرزنا الموضوع بالاصل العقلائي وهو اطاله قدره انتفى الشك في الموضوع فهينا إذن لا معنى لجريان البراءة صار معلوم؟ صار معلوم بسأل عمليا وفي هذا الكلام أو كتاب المرتكز العقلائي أمامكم سألوه قولوا لهم إذا شك إنسان في قدرته نظرا فالأب كلف ولده قال يا ولدي اذهب السوق واشتري اللحم فشك الولد أنه قادر على أن يذهب أو لا مو قادر هل يقبل منه أبو بني يقول أنا شككت فعجريت البراء. يقول أخو أنت, أنت حرك السيارة إذا شفتها ما تشتغل طالين يقول أنه أنا أفضل. فانت اصلا ما حركت السيارة ما بادرت للعماد لا يقبل العقلاء منه بل الابتعاد بحجة شنو الشك في القدرة يقولون انت قادر ما لم تتيقن بالعاجز يعني شو ما تعلق ما هو مقروف يعني الفضل جزا ما شكل جزا في انه مفضل لماذا كلامنا في المشكوك شككنا في فرض الشك شيخنا مو في فرض العلم كلامنا في فرض الشك إذا شبك في أن الفعل مقدور أو غير مقدور مو إذا علم بأنه غير مقدور على الأطر إنما يجري في فرض الشاك لا في فرض العلم ما يقبل منه العقلاء عندما يقول له المولى مثلاً قاله إذا قاله رأيت عدوا إذا رأيت عدوا لي فضربه فرأى العدو شك أنه يقدر ضربه أو ما يقدر ضربه بعدين جل المولى قال إن عدوها على المولى لماذا لم تتفعل هذا؟ ما شكت أنا في القدر شكت في القدر فلماذا لم تجرب؟ لترى انك قادر على عبر به او لستك قادر وإلا هذا الشك في القدر شيخنا لا ينتهي كل مكان ما شك في القدر لا يبقى حدر على حدر الجهة الثالثة في محل الكلام وهو الحج تارتان يقع الشاك في القدره التكويليه مقابل العاجز كما لو شك في صحه بدله وتارتان يقع الشاك في الاستطاعة بمعناها الأخص <تصفح> إذن فهنا صورتان الغلام ان يقع الشاك في اصل القدره التكوينية على الحاج فاذا شك الانسان في ذلك وهو لا يدري ان القدره التكوينيه دخيله في ملاك حجه الاسلام أو ليست دخيله فان قلنا باصاله القدره فالشك منتف تعبدان واما اذا لم نقل بها فلا مانعا إذن من جريان البراءة عقلان لأجل الشك في التكليف ونقلان لاطلاق الأدلاء الصورة الثانية أن يقع الشك في الاستطاعة بمعنى وجدان الزاد والراحلات كما في بحل الكلام وهو ما لو شك الدائم دائم في ان المدين باذلون للدين ام ممتنع أم ممتنع فهذا شك في الاستطاعه اذا اعناها الاخاص وحينئذ ان قلنا بان الاستطاعه الخاصه غير دخيله في الملاك فلا يمكنه اجراء البراءه لحكم العاقل بقبح تفويت الملاك الملزم على فرض الاستطاعات واقعان وإن قلنا بان الاستطاعات بالمعنى الأخاص غير دخيله أعطوش دخيلة أعطوش في الملاد او لا اقل لا يعلم دخلها او عدمه فيجري استصحاب عدمها وينتفي به وجوب الحاج هذا تمام الكلام في هذه المساله لعلها دخيله في الملا إذا هي دخيله في الملاك فالملاك مو بحرم حتى يحكم العقل بكم حتى فويته إذا كانت غير دخيلة بل يقولنا لا تجري البراءة لحكم العقل بكم حتى فويت الملاك أكذا قلنا لا لأن أصالة القدرة موردها الشك في أصل القدرة أما لو شك في قدرة خاصة ما عند العقلاء أصل هنا بعد يسمى أنه أصالة القدرة المسألة السابعة والعشرين في المعتماد في المنسك عطلان كل ذي حرفة كالحداد والبناء وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقه عوائلهم يجب عليهم الحج لا من خلال هذه الحرفه بل إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلات ونفقت العيال فهابان وإيابان هذه المساله واضحه ليس فيها شيء الثامنه والعشرين من كان يرتزق من الوجوه الشرعيه كالخمس والزكاه وكانت نفقاته بحسب العاده مضمونه يعني الشهريه مؤمنه له اما من دون مشقه فقط في روح الفيضيه فيبني <تصفيق> لا يبعد وجوب الحج عليه اذا ملك مقدارا من المال إذا ملكنا يعني يقي بذهابه وإياده ونفقه عائلته شو <تصفيق> <علي؟ تصفيق> لا الشارية كفل عائلته يعني هو يعني هو ما عنده نفقة عائلته ما سوى الشهرية ما سوى ما, ما يرتزق به لا بد أن يكون عنده ما سوى ما سوى, سوى الحاق ما سوى أن يكون عنده ملك للزاد والراحله ذهابا وإيابا ونفقة العائلة أيضا لا بد أن يملك نفقة العائلة من غيرها من غير الشهرية. أن يكون عنده نفقة عائلته لمدة ذهابه. يعني عائلة موجود عدابان لمدة ذهابه. لابد بد أن يكون هكذا. وهذا الحق مبين. على أنه لا يعتبر الرجوع إلى كفاية إلا في فرض الحرج كما هو مبنى سيدنا وقدس سرور وانا اذا اعتبرنا الرجوع الى كفايتين مع قطع النظر عن الحراج فلا يجب عليه الحاج لأنه بحسب العادة لا يملك ذلك المسألة التاسعة والعشرين لا يعتبر في الاستطاعة الملكيه اللازمه بل تكفي الملكيه المتزلزله كما لو وهبه شخص مبلغا يفي بمعونة الحاج ولكن الهبات عقد جائز او صالحه شخص على مبلغ صلحا خياريا فهنا مقالتان الاولى ما ذكره السيد في من ان مناط وجوب الحج وجدان الزاد براحمة والوجدان صادق في فرض الملكية متزلزلة، إذن فهو مستطيع. المقالة الأخرى: عدم الوجوب، وذلك. لوجوه او لوجهين اذكر وجهين فقط لوجهين الاول بان هذا المكلف يحتمل رجوع الواهب أنهبته أو يحتمل أن طاحب الخيار يعمل الخيار فيفسخ العقل وحينئذ فإن قلنا بأن الاستطاع أمر تركيبي تركيبي أي أنها مركبة من جزئين الأول وجدان الزاد والراحلة فعلا والثاني بقاء الوجدان الى تمام الحج فعلى هذا المبنى الاستطاعة متحققة لان الجزء الاول وهو الوجدان محرز بالفعل والجزء الثاني وهو البقاء بقاء الله طهده محرز بالاستصحاب الاستقبالي اي انه يستصحب هذا الوجدان ف تمام النسوك وان قلنا بأن الاستطاع عنوان انتزاعي تشيط وليست أمرا مركبان أي أنها عبارة عن الوجدان في تمام النسك فحينئذ لا يجب عليه الحج لما لانه اذا شك في أن الوجدان يحصل مستقبلاً فاستصحاب عدم رجوع الواهب لأنه يشك في رجوع الواهب بعد فاستصحاب عدم رجوع الواهب. في هبته او استصحاب عدم اعمال الخيار لا يثبت عنوان الوجدان الا على نحو أصل المثبت الوجه التالي أليس؟ أمر عادي أمر عادي لا هو الان يشوف يقول ما أدريه هذا وهبني عشرة آلاف ريال لأحج بها ولكن لا أدري لعله يرجع ماذا أطلع الآن أنا أستصحب عدم رجوعه واستصحب عدم رجوعه لا يثبت وجداني للزاد والراحلة إلا على نحو الأطل المثبت لأن المستصحب عدم الرجوع أمر عدمي والوجدان عنوان وجودي وهذا لا يثبت بهذا هذا هو الإشكاف <تصفيق> هذا <خوفة وفيرحة حكيات. تصفيق> خارج عن محل الكلام ترى النجع الافعال خاف وفي راحه اها الله حلوه كثير خارج عن محل الكلام ان الملكية مستقرة مستقره وليست متزلزله هذا خارج عن محل الكلام كلامنا في الملكية المتزلزلة اليس <تصفيق> <تصفيق> فالعلاقه لهذه التقويم تكليفه وطاهره كان يا هو لا يجوز لو اخذ هذا من كل غير لو لو و... لا يجوز له تكليفا ولا وطاه لا يجوز لا تكليفا ولا وطاه لا يجوز له ما معنى السيد حكيم انه يتفوق الملكيه فيطلق على المستحيل والمسير ويزداد ولكن الكلام في بقاء هذا الملك الشك كل الشك في بقاء هذا الملك نعم. الوجه الثاني ان لصاحب الخيار حقا متعلقا بالعين عين المال فمقتضى تعلق حقه بالعين ان لا يجوز لمن ملكها اعلام التصرف فيها وقد قلنا سابقا بان المناط في الاستطاعه ليس مجرد الملكيه التناه على التصرف <تصفيق> خيفه مسممنو لا يستطيع أن يتصرف في العين لأن ذات صاحب الخيا يقول لحق الرجوع في هذه العين في هذا المناقشة حق صاحب كلامنا على هذا الفرق على أن الحق متعلق بالعين لا أنه متعلق بالعقد بناء على هذا المبنى هذا يبحثه الشيخ في بعض الخيارات ويلاحظ عليه اولا أن الخيار فلطنة على العقد لا على العين وحينئذ فتختلف العين المبيعه ببيع خياري عن العين المرهونات فان العين المرهونه متعلق لحق الغير واما المبيع بالخيار فليست كذلك وثانيا لو سلمنا بأن الخيار حق متعلق بالعين فغاية ذلك في باب البيع لا في جميع العقود الجائزة كي يكون هذا الوجه نافياً للاستطاعات في تمامي مصاديق الملكية المتجلز لا تم الكلام انتم باختياركم تريدوا غدا درس، بس لن يوجد تريدوا غدا في ندرس في الحاج لاننا سندرس الاصول غدا اذا تريدوا غدا درس في الحاج هم نقرأ دارسي. اذا لا فلا لا <أشترك> يأثر علي المقرض. شيخنا لا شيخنا شيخنا الجديد. ها ها فيه شيخنا الجديد. أدي أنا ما عندي شيخ حليم زين زين ها شيخ شيخ خالد جليل ايضا الاغلب على ذا. وغدا يوجد درس دارت بعد درس نفس الوقت بعد درس الظهر